صدق الله العلي حين سمعك علي صدق الله العلي حين سمعك علي انت يا نعمه ولي يا علي يا علي انت يا نعمه الله صدق الله صدق الله العليم ما أسعد الفجر بعيالي وحمرة الثرر بخدائي وكم تمات الشكر في حيه حمداً لما ربي سيقوم غادير الدنيا من لم يبقى من شايه الا مصلى الله تغادر الدنيا من قلبي تقوى لم يبقى من شايه الا مصلى لنجل ينقيه ويستقي جل معاهه نبؤة الوحي سباريه آخر فجر من ليقضيه يا صاحي هل تدري السر في حأي وين واجدين هيمام طن من السوكا يا صاحي هل تدري السر في حايدا وين واجدين هيمام طن من السوكا جرو بعينايي ثم ردو قمري في عينايي قدم لي ما قدس يا في be detta khawahu yanab qalb شيء inda musalla hu inda musalla hu atu adir ad-dunya aqul qalbi detta khawahu yanab qalb mishai inda تبطي جلّا معيدي ربو عدو وحيد باريدي آخر الفجر من ليالي يا صاحي هل تدريب السرّ في حيثا يا صاحي هل تدريب السرّ في حيثا ah, mi majdala daikai wan surdi, soha a ia inrowee, soha a hishuong a eu sa organizational امباو علي. علي تنبت في عالمنا تتفتح كالزهرات هو شمك في الجبهات هو ورد في الصلوات هو ضوء في الظلمات عبرات من عبرات تتدفق في الخلوات كالنهر على الرضوات وشفاه مختلجات تتلفظ بالدعوات في الشذة والرخوات اللؤلؤ والجوهار الملبع والكوتار في السمع وفي المغضار مشكات يحكي باطنه كل الياقو الارض بقبتها وعظيم حضارتها تتبلور في حيدر كالسكر دابا بل يبقى في الملكون هذا حيدر دا حيدرنا وخرج يا عالمنا حين ايها من العنوى اخها دي دعوتنا يا نرفعنا ندر كل الجبهاء شوار نفتحه من اجل ابي حسنه او نعقد مهتمرا واحيي ترى توني تسلوب وكون كل الشبهات لا تحكم بالشررات الا الدال الخضرات فنوء بالثغرات داري والي يغربه وترطاب وجد حيدر بالقران والمئزان بالفضل وبالإحزان جد حيدرة في العقل فتح المنعوض هذا حيدرنا وخرج يا عالمنا عينيك من العموة خذ هذه دعوتنا للدنيا نرفعها ندو كل الجبار حوار نفتحه من أجل أبي حسن أو نعقد مؤتمرات هو حيدرة فسلوه ومحيط فاترفوه يكشف كل الشبهة لا تحكم بالشهوات إن التاريخ ترات مملون بالثغرات تاريخ علي يغرقه غدر الطابو والميزان في الفضل وفي الإحسان جد حيدرة في العقل المنفتح الملعوب لا تحكم بالشهاد إن التاريخ ترات مملوء بالدبرات تاريخ علي يغرق غدر جد حيدر في القرآن في السنة والميزان في الفضل وفي الإحسان جد حيدرة في العقل منفتح الملعوب أسرار الكون الزاقر في الفكري في حيا شحرور الشعري أسرار الكون الزاقر في الفكري يا شحرور الشعر لي يا انت نارك ونزعت فكري خليق في يا شحرور الشعر طاقات فكريات حمات النبويه أعماق الفكرية أعماق النبوية حلق في الآفاق والفرب العلوية أسرار الكون الزاخر بالفكر حلق فيها يا شحرور الشعري أسرار الكون الزاخر بالفكر أسرار بالفكر حلق فيها يا شحرور الشاري افاق الفكرية اعماق النبوية حلق في الافاق وابحر في العلوية افاق الفكرية اعماق النبوية حلق في الافاق وابحر في العلوية في صدح علي تجري بلغص منتفعا في العنب الفقري ما تبقى في صدح علي التجري ما في صدح علي التجري بلغص منتفعا في العنب الفقري تكشف عن جناتك في مسراه العابد تكشف عن أنهارك في معدا التافه تكشف عن جناته في مسرح العاب تكشف عن اسراره في معدا التافه فاتاب قفي سطح علي تجري بلغوص مندفعا في العمق الفكري فاتاب قفي سطح علي تجري بلغوص مندفعا في العمق الفكري كاب كاب في فتح علي لتجلي بل غوص منتعاً بالعمق الفكري تشوف في مسراه العابر تكشف عن انهار في معناه الدافق تشوف عن جنات في مسراه العابر تكشف عن جنات تكشف عن انهار في معناه الدافق علي يا قائد القلب والقافر طلق قاد على حفنك الباسر علي يا قائد القلب والقافر طلق قاد على حفنك الباسر بست أرى سيدي قصرك الشاهر انت لما انت في شمسنا عباره انت في ليلنا قمر وشعرك انت في شعرينا هوا هوى انت في روحينا امل دافق انت في فكرنا مجدول حال يا قائدا القلب والقافق طلقوا عادوا على قسمك الباطق استو ارى سيدي قصره شاهق لك الا ما شمسنا عباره اوه في ليل الظلام تمر الشهر في شعرنا